ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ثقيرا فأغنىك فأما اليتيم فلا تقهر فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تدله وأما السائل فلا تنهر ولا تجري السائل المحتاج واما بنعمه ربك فحدث واشكر نعم الله عليك وتحدث بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد النبي الميسر في غريب القرآن يقرأ عليكم عمر البساطي سورة الإسراء سبحان الذي تنزيها لله عن كل سوء وتعظيما لشأنه على كمال قدرته اسرى الإسراء هو سير الليل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه حال اليقظه باركنا حوله أكثرنا فيه الخير بالخصب والثمار والمياه وببعث كثير من الأنبياء منه من آياتنا من عجائب قدرات الله وأدلة وحده نيته الكتاب التوراة وكيلا معبودا تفوضون إليه أموركم ذرية من حملنا مع نوح يا سلالة الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح لا تشركوا بالله وقضينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم الكتاب التوراة في الأرض في بيت المقدس والشام ولا تعلن لتتجاوزن الحد في التكبر والظلم وعد أولى هما موعد أولى مرتين الإفساد بعثنا سلطنا أولي بأس ذوي شجاعة وقوة في الحروب فجاسوا طافوا وعاثوا خلال الديار وسطها بالإفساد مفعولا نافذا لا بد من وقوعي الكرات عليهم الغربة والانتصار على عدوكم نفيرا عدوكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه ومن اهتدى به بعد فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس الثالث للقراءه كتاب زاد المسير في علم التفسير الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قوله تعالى إن الذين كفروا في نزولها أربعة أقوال أحدها أنها نزلت في قادة الأحزاب قاله أبو العالية والثاني أنها نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قاله الضحاك والثالث أنها نزلت في طائفة من اليهود ومنهم حيي بن أخطب قاله ابن السائب والرابع أنها نزلت في مشركي العرب كأبي جهل وابي طالب وابي لهب وغيرهم مما لم يسلم قال مقاتل فأما تفسيرها فالكفر في اللغة التغطية تقول كفرت الشيء إذا غطيته فسمي الكافر كافرا لأنه يغطي الحق قوله تعالى سواء عليهم أي متعادل عندهم الإنذار وتركه والإنذار إعلام مع تخويف وتناذر, وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعدا قال شيخنا علي بن عبيد الله هذه الآية وردت بنفذ العموم والمراد به الخصوص لأنها اذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله لهم خلاف مصدره ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم الختم الطبع والقلب قطعة من دم جامدة سوداء وهو مستكن, مستكن في الفؤاد وهو بيت النفس ومسكن العقل وسمي قلبا لتقلبه وقيل لأنه خالص البدن وإنما خصه بالختم لأنه محل الفهم قوله تعالى وعلى سمعهم يريد على اسماعهم فذكره بلفظ التوحيد ومعناه الجمع فاكتفى بالواحد عن الجامعين ونظيره قوله تعالى ثم يخرجكم طفلا وأنشد من ذلك كلوا في نصف بطنكم تعيشوا فإن زمانكم زمن خميس زمن خميسو أي في أنصاف بطونكم ذكر هذا القول أبو عبيدة والزجاج وفيه وجه آخر وهو أن العرب تذهب بالسمع مذهب المصدر والمصدر يوحد, والمصدر يوحد تقول يعجبني حديثكم ويعجبني ضربكم فأما البصر والقلب فهما إسمان لا يجريان مجرى المصادر في مثل هذا المعنى ذكره الزجاج وابن القاسم وقد قرأ عمر بن العاص وابن أبي عبلة وعلى أسماعهم قوله تعالى وعلى أبصارهم وغشاوة هذه فعلا ملحظ يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فجمع لفظ القلوب والأبصار ووحد لفظ السم يعني على اسماءهم ذكره بلفظ التوحيد عين الواحد قوله تعالى وعلى ابصارهم غشاوة الغشاوة الغطاء قاله الفراء اما قريش وعامه العرب فيكسرون الغين من غشاوة وعكل يظن وعكل, وعكل وعكل وعكل الغين وعكل يظنون الغين وبعض العرب يفتحها واظنها لربيعة وروى الفضل عن عاصم غشاوة بالنصب على تقدير جعل على أبصارهم غشاوة فاما العذاب فهو الألم المستمر وماء عذب إذا استمر في الحلق سائغا قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله اختلفوا فيما نزلت على قولين يحدهما أنها في المنافقين ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو العالية وقتاده وابن زيد والثاني أنها في منافقي أهل الكتاب رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال ابن سيرين كانوا يتخفون من هذه الأمة وقال كانوا قتاده كانوا إيش كانوا يتخفون من هذه الأمة عجيب لا يا شيخ يخطفون يعني قريبا عن أنا عندي كانوا يتخوفون من هذه الآية وقال, وقال, إيه؟ إيه؟ وقال ابن سيرين كانوا يتخوفون يعني تشديد كانوا يتخوفون من هذه الايه وقال قتادة هذه الايه نعث المنافق يعرف يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه ويخالف بعمل ويخالف بعمل يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويسدق بلسانه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيرها ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريفا هب معها هو هذا هو معنى هذا خوفهم منها لأنها تفضحهم ومن الناس من يقول أمنا بالله ومعهم بمؤمنه البنسرين يقول أنها تفضحوا يتخوفون منها لأنها فيها نعتهم فيها نعتهم يعرف المنافق يعرف الشيء بلسانه ولكنه ينكره بقلبه أو قد يصدق بلسانه ولكن يخالف بعمله نعم طيب قوله تعالى يخادعون الله قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن الكعيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونشهد أن صاحبكم صادق وإذا خلو لم يكونوا كذلك فنزلت هذه الآية فأما التفسير, التفسير الخديعة الفيلة والمكر وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء والمخضع بيت داخل والمخضع بيت والمخضع, والمخضع بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة جاء في حديث صلاة المراه في بيتها أفضل صلاتها في مسجدها وصلاتها في مخدعها أفضل صلاتها في بيتها يعني المكان غرفة خاصة بها نعم. فأما التفسير فالخديعة الخيلة والمكر وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء قلما خضع بيت داخل البيت تختفي فيه المراه ورجل خادع اذا فعل الخديعه سواء حصل مقصوده او لم يحصل فاذا حصل مقصوده قيل قد خدع من خدع الرجل استجاب للخادع سواء أن تعمد الاستجابه او لم يقصدها والعرب تسمي الدهر خداعا لتراونه بما يخفيه من خير وشر وفي معنى خداعهم, خداعهم الله خمسة وأقوال حدّها إنهم كانوا يخادعون المؤمنين فكأنهم خادعوا الله رواية عن ابن عباس واختلاف ابن قتيبة والثاني إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه كما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قاله الزجاج والثالث أن الخادع عند العرب الفاسد وأنشدوا أبيض اللون لذيذ طعمه طيب طي إذا الريك خدع أي فسد رواه محمد بن القاسم عن ثعلب عن أبي العني بن العربي قال ابن القاسم فتأويل يخادعون الله يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يذمرونه من الكفر سبحان الله والرابع أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان صداعا والخامس أنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان به أوله تعالى يعني هنا ذكر خمس تقوان في معنى يخادعون الله ولم يرجح بينها وكلها جائزة كلها جائزة يعني ما فيها معنى المخالف يخادعون المؤمنين يخادعون نبي الله ويخادعون أو أن الخادع عند العام الفاسد يعني أنهم فاسدون يفسدون ما يظهرون من الإيمان، أو أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعا يعني هذا بعيد شوي، وأنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان به وهذا من الخداع. نعم. صل الله عليكم. قوله تعالى: وما يصدعون إلا أنفسهم. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون، وقرأ الكوفيون وابن عامر يصدعون. والمعنى أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم ومثل يعود وبال خداعهم عليهم فيه قولان أحدهما في دار الدنيا وذلك بطريقين أحدهما بالاستدراج والإمهال الذي يزيدهم عذابا والثاني بالطلاع النبي والمؤمنين على احوالهم التي أسروها, أسروها والقول الثاني أسروها, أسروها والقول الثاني أن عود الخداع عليهم في الآثلة وفي ذلك قولان أحدهما أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين وذاهق قوله وذاهق قوله إلى أرجع وراءكم فلتمس نورا فضرب بينه بسور له باب عليهم عند ضرب الباب والثاني أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم فقالوا أفيدوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله فيجيبونهم إن الله حرمهما على الكافرين أقوله تعالى وما يشعرون أي وما يعلمون وفي الذي لم يشعروا به أقولني أحدهما أنه إطلاع الله نبيه نبيه عليه نبيه على كذبهم قاله ابن عباس والثاني أنه اسرارهم بانفسهم بكفرهم قاله ابن زيد قوله تعالى في قلوبهم مرض المرض هنا الشك قال عك... قاله العكرمة وقتاده فزادهم الله مرضا هذا الإخبار من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك والأليم بمعنى المؤلم والجمهور يقرؤون يكذبون بالتشديد وقرأ الكوفيون سوى أبان أن عاسم بالتخفيف مع فتح اليعاق قوله تعالى وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض يختلف فيما نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور منهم ابن عباس ومجاهد، والثاني أن المراد بها قوم لم يكونوا خلقا عند نزورها، قاله سلمان الفارسي، وكان الكسائي يقرأ بدم الكاف، كيل من بدم القاف من كيل، والحاء من حيل. والغين من غيل والجيم من جيئة والسين من سيئة وسيئة وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة قيل وسيئة وسيئة وكان نافع يضم سيئة وسيئة ويكسر البواقي والآخرون يكسرون جميع ذلك وقال الفراء أهل الفجاذ من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف في قيل وجيئة وغيدة وكسير وكثير من عقيل ومن جوارهم وعامه اسد وعامه وعامه اسد اسد اسد قبيله اسد وعامه اسد يشمون الى الى الضم من ق الى وفي و في المراد بالفساد هنا 5 وقال يشمون يشمون من الاشمام من الاشمام يعني بين القاف والجيم والجيم يشنون إلى الضم من قيلة قيلة جيئة هذا قيلة صعب قراتها نعم قيلة وجيئة وفي المراد بالفساد هنا خمسة أطوال أحدها أنه الكفر قاله ابن عباس والثاني العمل بالمعاصي قاله رب العالية ومقاتل والثالث أنه الكفر والمعاصي قاله السدي عن أشياصه والرابع أنه ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي قال قال مجاهد والخامس أنه النفاق الذي صادفوا به الكفار واطلعوهم على اسرار المؤمنين ذكره شيخنا علي بن عبيد الله قوله تعالى إنما نحن مسرفون فيه خمسة أقوال أحدها أن معناه إنكار ما عرفوا به وتقديره ما فعلنا شيئا بيو يوجب الفساد والثاني أن معناه إن نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين والقولان عن ابن عباس والثالث أنهم أرادوا مصافات الكفار صلاح لا فساد قالهم مجاهد وقتاده والرابع أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح و... أنهم أرادوا أن عندي أن بالفتح إن, إن فعلنا هكذا الصحيح لا لا بالفتح كما هو أنهم أرادوا أن فعلنا هو هذا هو الصلاح والرابع أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح والتصديق محمد هو الفساد قاله السدي والخامس أنهم ظنوا أن مصافات الكفر صلاح في الدنيا لا في الدين لأنهم يعتقدوا أن الدوله إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوه بمبايعته وإن كانت للكفار فقد أمنوه فقد أمنوه بمبايعته وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم ذكره شيخنا قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون قال الزجاج ألا كلمة يبتدع بها ينبه بها المخاطب تدل على صحة ما بعدها وهم تأكيد للكلام. وفي قوله تعالى ولكن لا يشعرون قولاني أحدهما لا يشعرون أن الله يطلق يطلع نبيه على فسادهم والثاني لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح قوله تعالى وإذا قيل لهم امنوا في المقول لهم قولاني أحدهما أنهم اليهود قال في المقول لهم في المقول لهم أحدهما أنهم اليهود قاله ابن عباس ومقاتل والثاني المنافقون قاله مجاهد وبنزيد وفي القائلين لهم قولاني أحدهما أنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس ولم يعين أحدا من الصحابة والثاني أنهم انهم معينون معينون نعم وهم وهم, معين. معين. معينون وهم سعد بن معاذ وأبو لبابة وأسيد ذكره مقاتل وفي الإيمان الذي دعوا إليه دعوا إليه قولان أحدهما أنه التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول من قال هم اليهود والثاني أنه العمل بمقتضى ما أظهروه وهو قول من قال هم المنافقون وفي المراد بالناس هنا ثلاثة أقوال أحدها جميع الصحابة قاله ابن عباس والثاني عبد الله بن سلام ومن أسرع معه من اليهود قالهم مقاتل والثالث معاذ بن جبل والسعد بن معاذ وأسيد بن فضير وجماعة من وجوه الأنصار عبدهم الكلبي وفي من عنوا بالسفهاء ثلاثة أقوال أحدها جميع الصحابة قاله ابن عباس والثاني النساء والسديان قاله الحسن والثالث ابن ابن سلام وأصحابه قاله مقاتل وفي من عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة اقوال أحدها أنهم أرادوا دين الإسلام قاله ابن عباس والسدي والثاني أنهم أرادوا البعث والجزاء قاله مجاهد والثالث أنهم عن مقاشفة الفريق أين من غير نظر في عاقبتين وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون والأول يخرج على أنهم اليهود قال ابن قتيله لا, لا, لا, لا, لا, لا وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون والأول يخرج على أنهم اليهود وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون والأول يخرج على أنهم اليهود قال ابن قتيبة والسفهاء الجهرة يقال سفه, سفه فلان سفه فلان رأيه إذا جهله ومنه قيل للبذاء سفه سفه لأنه سفه جهل سفه لأنه جهل قال الزجاج وأصل السفه في اللغة خفة الحلم ويقال سوب سفيه إذا كان رقيقا باليا وتسفهت الريخ الشجر إذا مالت به قال الشاور ماشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم قوله تعالى ولكن لا يعلمون قال مقاتل لا يعلمون أنهم هم السفهاء قوله تعالى وإذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا هذه أشياء هذه الآية وإذا قيل لهم امن عندنا المقول لهم يعني على أربعة كانوا خمسة المقول لهم والقائلين لهم والإيمان والناس هذا أربعة والسفهاء خمسة والغيب ستة فيما عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ستة أمور كلها متعلقة في الآية القائلين لهم المقول لهم هم اليهود أو المنافقون القائلين لهم أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مجموعة معينين الإيمان الذي دعوا إليه وإذا قلوا لهم آمنوا إليه أنه التصديق بالنبي وقلوا إنه العمل بمكتظى ما أظهره والمراد بالنوع إذا قلوا لهم آمنوا كما آمن الناس منهم الناس قال ما جميع الصحابة أو عبد الله بالسلام من أسلام معه أو معاذ بن جبل والذين ذكروا مع سعد بن معاذ وهو سيد بن حضير ومن هم السفهاء قالوا أن أمنوا كما من السفهاء السفهاء فيها ثلاثة أقوال وما هو الغيب إذا قيلهم آمنوا كما من الناس قالوا أن أمنوا كما أمن السفهاء ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون أرادوا دين الإسلام أراد البعث الثالث أنهم علوا مكشفة الفريقين يعني ستة أمور كلها متعلقة بهذه الآية نعم أحسن الله إليكم قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون اختلفوا في من نزل في ألاق أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه قالوا قاله ابن عباس والثاني أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما يرقون رؤساؤهم بذبه قاله الحسن فأما التفسير فإلى, فإلى بمعنى مع فقوله تعالى من أنصاري إلى الله مع الله والشياطين جمع شيطان قال الخليل كل متمرد عند العرب شيطان وفي هذا الاسم قولان أحدهما أنه من شطن أي بعد عن الخير فعلى هذا تكون النون أصلية قال, أمي قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال عكاه سقه وقال النابغة نأتي بسعاد عنك نوى, نوى شطون شطون فبانت والفواد بها رهين نعت نعت عنك نون شطون أو نون شط شطون شطون فبانت والفواد بها رهين فنون شطون نعم نعت عنك نون شطون فبانت بها رهين والثاني أنه من شاط يشيط إذا التهب واخترق فتكون النون زائدة وقد يشيط على ارحامنا البطل اي يهلك وفي المراد بشياطينهم ثلاثه اقوال أحدها انهم رؤوسهم في الكفر قاله ابن عباس وابن عباس والحسن والسدي والثاني اخوانهم من المشركين قاله ابو العالي والمجاهد والثالث كهنتهم قاله الضحاك والكلبي قوله تعالى انا معكم فيه قولان احدهما انهم ارادوا انا معكم على دينكم والثاني إن معكم على النصرة والمعاضدة والهزء السخرية. قوله تعالى الله يستهزئ بهم. اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال. أحدها أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق. فيضحك منهم المؤمنون. روى عن ابن عباس والثاني أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمل إهالة في القدر فيمشون فتن... فتنخ... فتنخصف بهم روي عن الحسن البصري والثالث أن الاستهزاء بهم إذا ضرب, إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور الله باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا قالهم قاله مقاتل والراب أن المراد به إجازيهم على استهزائهم فقوبل اللفظ بمثله لفظا وإن خالفه معنا فهو كقوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال عمرو بن قلتهم الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أراد فنعاقبه باغلظ من عقوبته والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئه لهم والتجهيل فمعناه الله يخطئ فعليهم ويجهلهم في الاقامه على كفرهم والسادس أن استهزاءه استدراجه إياه والسابع أنه إيقاع استهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم الأنباري والثامن أن الاستهزاء بهم أن يقال لأحدهم في النار وهو في غاية الذل ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذكره شيخنا في كتابه والتاسع أنه لما أظهر من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطل لهم في الآخرة كان كالاستهداء بهم قوله التقال يعني الآن الآن الآن هذه تسعة أقوال الله يستهزئ بهم يعني ما ذكر من بينها قولا أن الاستهزاء على وجهه الله يعني أن هذه من الصفات المقابلة الله يستهزئ بالمنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا منا وإذا خروا ما غنم عكوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم قال أنه يفتح لهم باب من الجنة ويسرعون إليك يقول لك ثم هذا فعل يوم القيامة أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار يعني أنه ذكر آآ متى موضع الاستهزاء أن الاستهزاء بهم يظل بينهم بين المؤمنين بسؤول له باب أن المرادة به وجازهم على استهزائهم فقوب إلى اللفظ بمثله لفظا وإن خالفه معنا ما الذي والله هنا ما مشكلة الخامس سنة الاستهزاء من الله التخطيعة لهم والتجهيل فمعناها الله يخطئ فعلهم ويجاهلون في الإقامة على كفرهم أن استهزاءه استدراجه إياهم أنه يقاع استهزائهم بهم رد خداعهم وكرم عليهم ذكر أبن القاسم أن الاستهزاء بهم أن يقال لأحد في النار وبغات الذلذق إنك أنت عز كريم الكريم وأنه لما أظهروا من أحكم إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطى لهم في الآخرة كانت كالاستهزائي بهم الله يا أخي تحتاج إلى مراجعة أظن, أظن أنها وش المانع إثباتها على حقيقتها يعني هذه من المواضع تحتاج إلى مراجعة لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم راجع كلام المفسرين فيها ونعني نشوف الصواب في هذه الأقوال لأن هذه من صفحات الله عز وجل نعم صلى الله إليكم قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمنون فيه أربعة أقوال أحدها يمكن لهم قاله ابن مسعود والثاني يملي لهم قاله ابن عباس والثالث يزيدهم قاله مجاهد والرابع يمهلهم قاله الزجاج والطغيان الزيادة على القدر والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة يقال تغى البحر إذا هاجت أمواجه وتغى السيل إذا جاء بماء كثير وفي المراد بطغيانهم قولان أحدهما أنه كفرهم قاله الجمهور والثاني أنه عتوهم وتكبرهم قاله ابن قتيبة ويعمهون بمعنى يتحيرون يقال رجل عمه عمه وعمه أي متحير قاله الرأسي ومخفق من لهله من لهله ولهله من مهمه يجتب يجتبنه في مهمه أعمى هذا بالجاهلين العمة وقال ابن قتيبة يعمهون يركبون رؤوسهم فلا يبصرون قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في نزولها ثلاثة اقوال أحدها أنها نزلت في جميع الكفار قاله ابن مسعود وابن عرباس والثاني أنها في أهل الكتاب قاله قتادة والسدي ومقاتل والثالث أنها في المنافقين قاله مجاهد واشتروا بمعنى استبدل والعرب تجعل من آثار من آثار شيئا على شيء مشتريا له وبائعا للآخر والضلالة والضلال بمعنى واحد وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال احدها أن المراد هنا الكفر والمراد بالهدى الإيمان روي عن الحسن وقتاد والسدي والثاني أنها الشك والهدي والهدى, والهدي, والهدى اليقين والثالث أنها الجهل والهدى العلم وفي كيفية استبدالهم الضلاله بالهدى ثلاثة أقوال أحدها أنهم آمنوا ثم كفروا قاله المجاهد والثاني أن اليهود آمنوا بالنبي قبل ما بعثه فلما بعث كفروا به قالهم مقاتل والثالث أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوه واختاروه واختاروا الضلال كانوا كمن أبدل الشيئا بشيئين ذكره شيخنا علي بن وليد الله قوله تعالى فما ربحت تجارتهم من مجاز الكلام لأن التجارة لا, تر لا تربح وإنما يربح, يربح فيها ومثله قوله تعالى لا لا لا لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها لأنها يقول فما ربحت تجارتهم لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها ومثله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار يريد بل مكرهم في الليل والنهار ومثله فإذا عزم الأمر أي عزم عليه وأنشد حارث قد فرجت عني همي فنام ليلي وتجلى غمي والليل لا ينام بل ينام فيه وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزور فيه الإشكال ويعلم مقصود قائله فاما إذا أضيف إلى ما يصرف أن يوسف به وأريد به ما سواه لم يجز مثل أن تقول ربح عبدك وتريد ربحت في, في عبدك وإلى هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج قوله تعالى وما كانوا مهتدين فيه خمسة أقوال أحدها وما كانوا في العلم بالله مهتدين والثاني وما كانوا مهتدين من الضلالة والثالث وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين والرابع وما كانوا مهتدين في اشتراء الضلالة والخامس أنه قد لا يربح التاجر ويكون على هدى من تجارته غير مستحق للذم فيما اعتمده نفى الله عز وجل عنهم الأمرين مبالغة في ذمهم قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذه الآية نزلت في المنافقين والمثل بتحريك الثاء ما يضرب ويضع لبيان النظائر في الأحوال وفي قوله تعالى استوقد قولان أحدهما أن السين زائلة وأنشدوا وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجيبه عند ذلك مجيب عند فلم يستجيبه عند ذلك رغلا عند كلام عند ذاك مجيب يختل الوزن إذا قلت عند ذلك عندي موجود لام في لا فاش لا, لا, لا خطأ عندي م. لا ألف عند ذاك مجيب المقصود أن المؤلف هنا يعني في هذه الآيات اشتراء الضلالة بالهدى مثل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعموالهم يعني من آتر شيئا على شيء مشتري له وبايعا للاخر أنا اشتريتك يعني اشتريتوا التفرغ العلم على اللعب ولهو اشتريتوا التفرغ العبادة على اللذات لكن هؤلاء اشتروا الضلاله بالهدى يعني تركوا الهدى واستبدلوه بالضلالة هذا من يعني من خسرانهم نعم وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب أراد فلم يجبه وهذا قول الجمهور منهم الأخفش وابن قتيبة والثاني أن السين داخلة للطلب أراد كمن طلب من غيره نارا قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وفي أضاءت قولان أحدهما أنه من الفعل المتعدي قال الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجل الليل حتى نظم الجزء ساقبه وقال آخر اضاءت لنا النار وجهاً أغرا ملتبساً بالفؤاد التباساً التباساً بالفؤاد لا ما في لازم في ألف اضاءت لنا النار وجهاً أغرا ملتبساً بالفؤاد التباسا اضاءت لنا النار وجهاً أغرا ملتبسا ملتبساً بالفؤاد التباسا والثاني أنه من الفعل اللازم قال أبو عبيد يقال أداءة النار وأضاءها غيرها وقال الزجاج يقال الضاء القمر وأداء وفيما قولان أحدهما أنها زائدة تقديره اضاءت حوله والثاني أنها بمعنى الذي وحول شيء ما دار من جوانبه والهاء عائدة على المستوكل فإن قيل فإن قيل كيف وحدا فقال كمثل الذي استوقد ثم جمع جمع فقال ذهب الله بنورهم هل جواب ان سعد حكى عن هنا هنا هنا جيم كيف وجد ولا كيف وحده كيف وجد اظن اظن في جيم لان المعنى ما يستقيم يعني مثلهم كمثل الذي استوقد يعني كيف وجد اظنها جيم اشوف اراجع النسخه الخطيه يعني العبارة التي بعده قرأتهم فذلت الشيخ طيب. كيف, وحد كيف وحد فقال كمثل الذي استوقد نار ثم الجمعة فقال ذهب الله بنوره عن كلمة جمعة هل تدل على أنه وحد آه نعم نعم صح صح, صح صح صح حسنت صحيح كيف وحد مبوحدة إذن كيف وحد اللفظ فقال مثل كمثل الذي استوقد نارا ثم جمع فقال ذهب الله بنورهم نور كيف توحد، فقال كمثل الذي استوقد ثم جمع فقال ذهب الله بنورهم الجواب أن ثعلبا حكى عن الفراء أنه قال إنما ضرب المثل للفعل لا لأعيان الرجال وهو مثلا للنفاق وإنما قال ذهب الله بنورهم لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين فجمع لذلك قال ثعلب وقال غير الفراء معنى الذي الذي الجمع وحد أولا للفظه وجمع بعد بعد كل كما قال الشاعر فإن الذي حانت بفلج مما هم هم القوم كل القوم يا أم خالدي يا أم خالدي فجعل الذي جمعا فصل يختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى له هذا المثل من احوال المنافقين على قولين أحدها أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يلفظون بها ونورها صيانة النفوس وحقن وحق الدماء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه وهذا المعنى مروي عليه من عباس والثاني أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فذهاب نورهم إقبالهم على الكافرين والضلال وهذا قول مجاهد وفي المراد بالظلمات هنا أربعة أقوال أحدها العذاب قاله ابن عباس والثاني ظلمة الكفر قاله مجاهد والثالث ظلمة يلقيها الله عليهم بعد الموت قاله قتالة والرابع أنها نفاقهم قاله السدي فصل وفي ضرب المثل لهم بالنار ثلاثة ثكم إحداها أن المستليع بالنار مستليع بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة فكأنهم لما أقروا بألسلتهم من غير اعتقاد قلوبهم كان نور إيمانهم كالمستعار والثانية أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة الحطب فهو له كغذاء الحيوان وكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم والثالث أن الظلمة الظلم أز... الحارثة بعض الضوء أشد على الإنسان من ظلمة اللي لم يجد معها ضياء فشبه حالهم بذلك أقوله تعالى سُمِّمُوا هذي هذا من هذا, ال... هذا ال... الكلام من الشيخ رحمه الله ضرب المثل لهم بالنار ثبت حكم كان يعني كلها حكم عظيمة المستضيِّب بالنار والمستضيِّب بنور من جهة غيره مثل مثل الطالب الذي يغش أو فاينه في الحقيقة يعني يستفيد من جهة غيره إلى من جهة نفسه فإذا ذهب يعني طالب بجواره زميل وهو ينقل منه فهو فقام هذا الزميل فيعني تجد أنه توقف عن الكتاب من هنا المعلم يعلم المراقب المشرف عليهم أنه كان يغش لأنه ذهب الذي يعينه الله عز وجل قد ذهب الله بنورهم والثاني أنه ضيع النار يحتاج في دوامه لمادة الحطب وهو له كغذاء الحيوان بكذلك نور الإيمان يحتاج لمادة الاعتقاد ليدوم يعني لما أضعت ما حوله ذهب الله بنونهم وتركهم في ظلمات الله يسلم ما عندهم إيمان أصلاً حتى يوقدوا هذه النار هذا قصده أنه ليس عند هؤلاء المنافقين سواء كانوا المنافقين أو غيرهم إيمان ليوقدوا هذه النار هذا النور الذي يظهر بسبب الايمان والثالثة فعلا أنت لما تكون في غرفة مظلمة ثم فجأة يظهر الضوء يكون شديد ولذلك من الطرائف إذا كنت في غرفة وتريد أن تفتح الأنوار ولا تريد أن تجهر عيونك فالحل المناسب هو أن تغمض عينيك وتشغل النور لنارة ثم تفتح عينيك فما تحس بالانبهار الذي يأتيك حينما يأتيك وأنت فاتح العينيك وجربها وسترى يعني الفرق بين أن تشغل الإضاءة في الغرفة وهي كانت مظلمة القصد بالظلمة هنا الظلمة الحالكة جدا وليس المقصود بها الظلمة التي فيها إنارة النافذة أو إنارة من تحت الباب أو ضوء أو ضو خافت لا ظلمة تامة ثم تنير الـ الـ الـ الـ الإنارة تجد أنك لا بد أن تتأثر منها لكن حاول أن تغمض عينيك أثناء إنارة الإنارة ثم ما ثواني عدودة ثم تفتحها تجد أن الفرق يختلف تماما والله عز وجل قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الظلمه هنا الحادثه بعد الضوء اشد على الانسان من ظلمه لم يجد معها ضياء نعم صلى الله عليكم قوله تعالى صم بكم من الصمم انسداد منافع السمع وهو اشد من الطرش وفي البكم ثلاثه اطوال أحدها أنه الخرس قاله مقاتل وأبو عبيد وابن فارس والثاني أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق وكيل إن الخرس يحدث عنه والثالث أنه عيب في الفؤاد يمنعه عن شيئا فيفهمه فيجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق ذكر هذين القولين شيخانا قوله تعالى فهم لا يرجعون فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يرجعون عن ضلالتهم قاله قتاد ومقاتل والثاني لا يرجعون إلى الإسلام قاله السدي والثالث لا يرجعون عن السمم والبكم والعم وإنما أضاف الرجوع إليهم لأنهم انسلفوا باختيارهم لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح ولم يكن بهم سلم ولا بكم حقيقة ولكنهم ولكنه لما, لما التفتوا عن سماء الحق والنطق به كانوا كسم البكم والعرب تسمي المعرض عن الشيء أعمى ولم تفت عن سماه أصل قال مسكين الدارمي ما ضر جارة لي أجا أجاوره ألا يكون لبابه ستر أعمى إذا ما جارت إذا ما جارت خرجت حتى جواري جارت الصدر وتصم عم ما بينهم أذني حتى يكون كأنه وقر أوه تعالى لا حتى ما نطلع عليك ط ط يتعبك فخلنا يعني قراءه الساعة كامله فيها بركه ها فهم لا يرجعون لا يرجعون عن ضلالتهم ولا يرجعون الى الاسلام او لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى وانما اضاف الرجوع اليهم لانهم صرفوا باختيارهم لغلبة اهواءهم عن تصفع الهدى الصمم هو انسداد منافذ السم فلا يسمع يقال أصم والطرش هو الأطراش هو الذي يسمع قليلا أما البكم قالوا أنها الخرس نفس السابقة وقيل أنه عيب في اللسان والثالث أنه عيب في الفؤاد يعني أنه أصم في سمعه أبكم في فمه لا يستطيع أن يتكلم أعمى بعينيه فجمع الله لهم ثلاثة أمور لم ينتفعوا بمنافعهم لذلك من خير ما يرزق الله عز وجل به المؤمن أن يمتعه بسمعه وبصره وفؤاده اللهم امتعنا بأسمعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا الدعاء الذي نسمعه في الصلاة معنى أن يمتعك الله يعني أن تستمر بعندك قوة سمعك وبصرك ونطقك وجميع منافعك وضعك إلى وفاتك نعمة من الله عز وجل ولذلك الذي يقدر الله عز وجل عليه أن يفقد أحد هذه الثلاثة يتعب كثيرا عند كبر السن يتعب كثيرا لأن من كان يسمع سابقا ثم صار لا يسمع ويرى الناس يتكلمون ولا يعرف ما يقولون يعني يتعب كثيرا يتعب نفسيا لذلك المسلم يحمد الله عز وجل ويكثر من سؤاله أن يمتعه الله بسمعه وبصره وقوته أبداً ما أحياه أسأل الله عز وجل أن يمتعنا من يسمعنا بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبداً ما بقينا في هذه الحياة وأن يجعله الوارث منا يعني الذي يبقى بعد وفاتنا عند وفاتنا يجد يكون موجودا عند وفاتنا صلى الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والشاء والقالي والسامع إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه